ولقد خلقنا فوقكم سَبْعَ طرائق وما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ الظَّمْأَ فَأَخْرَجْنَا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 إلا غيره أ فلا تتكون فَقَالَ الْمَلَقُ الَّذِينَ كَفَوُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ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 119. وإنزلا مباركا وأنت خير المنزلين 110. إن في ذلك لآيات وإن كنا لغتلين 111. ثم أنشأنا من بعده القرن الآخرين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 فقالوا أنؤمن لبشرٍ مثلنا وقوم ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمْمَهُ آيَةً وَأَوَّلَ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 مستكبرين به سامرا تهجرون افلم يدبر القول ام جاءهم ما لم يات آباهم ام جاءهم ما لم يات آباهم الاول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 عالم الغيب والشهادة فتعال عن ما يشترون قُرْرَبِ إِنَّمَا تُرِينِي مَا يُعَدُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَضَاءِ الظَّالِمِ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ